إن الشيطان يزوج بينكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا و مبين ربكم أعلم بكم یا شیارحم کم اویی شی وعذب کم و ما ارسلنا ک علیم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعيد وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمهم ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُوداً نَاقَتَهُ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 وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغِيَانًا كَبِيرًا وَإِلْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابليس قال أأسجد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا اختنكن ذريته إلا قليلا لَنْ نَغْتَنِمَ ثَمَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً تفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يَعْدُوهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 فَيُري قَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَن تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَاصِراً